أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أباحد من رجالكم ولكن رسول الله وَلَاكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا سبھی ہوں بکرچی لو سلی کم تمریج وَكَانَ می نرحیم تو لهم کو كريما يا کریم النبي ان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 كبير ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم